إليكم وإلهنا وإلهكم واحد وإلهنا وإلهكم واحدون ونحن له مسلمون وكذلك أنزلنا إليك الكتاب.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 قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لرتى بالمبطلود بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا 124. وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين 125. أولم يكفهم أن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 119. يعلم ما في السماوات والأرض والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون